بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالنوريات قدحا فالمغيرات شبحا فأثرن به نقعا فَوَانْصَ بُنَى نَبِيٍّ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّ الدَّهْرَ لَخَئِدٌ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور واحصى ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير